وَجَعَلَهُ رَبّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ له مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 126. وكان تقيا 127. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 128. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 129. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 111. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 112. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 117. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا 118. قالت أنا يكون لي ظلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا 119. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية 117. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 118. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 119. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 115. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 116. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جَنِيَّ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَدِّي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكلم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ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 119. ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 110. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 111. فاختلف الأحزاب من بينهم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 117. إنا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 118. واذكر في الكتاب إبراهيم 119. إنه كان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 اهديك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتني أخاف أي يمسك عذاب من الرحمن 111. فتكون للشيطان وليا 112. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 113. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا 114. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن هو كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادع ربي عسى ان لا بدعاء ربي شقيا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 119. ولا يظلمون شيئا 110. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب 111. إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 126. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 127. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 128. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون 118. إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا 117. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 118. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 119. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا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 119. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركذا